بوك تو چترناست أربعة عشر أربعة عشر بوية الألوان الألوان سنيجي بييل الثلج أبيض الثلج ابيض سونجيه جوتو الشمس صفراء الشمس صفراء نارانجيه نارانجاستا البرتقاله برتقاليه البرتقاله برتقاليه الكرزه حمراء الكرزه حمراء небоe плаво السماء زرقاء السماء زرقاء траваe зелена العشب اخضر, العشب أخضر التربة بنية التربة بنية السحابة رمادية, السحابة رمادية. العجلات سوداء إطارات العجلات سوداء koje boje je snijeg, bijele? Ma launul thalž, abijad, abijad. Koje boje je sunce, žute? Ma Asfor. šems, Asfor. Које боје је наранџа наранџасте Ма ما لون البرتقال برتقالي Које боје је ما لون الكرز أحمر. ما لون الكرز Ahmar. Koje boje je nebo? Plave. Malavnu samak? Azrak. Malavna samak? Azrak. Koje boje je trava? Zelene. Malavnu l'ošb? Ahdar. Malavna l'ošb? Ahdar. Koje boje je zemlja? Smeđe. Ma turba? Bunnija. Ma turba? Bunnija. Koje boje je oblak? Sive. Ma launu sahaba? Ramadi. Ma launa boje su gomme czarne ما لون اطارات العجلات اسود